قال رحمه الله وروي عن مجاهد قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري بالله بن قيس أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء كأنه معنى يشتري لأن كلمة باع من الكلمات التي هي من المطلال تستعمل في هذا وفي غيره في الشراء وفي البيع أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء يوم فتحت فدع بها فأعجبته فقال إن الله عز وجل يقول لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون فأعتقه عمر قال الدر المنثور عزاه بن حميد بن جريد ومن منذر يشق المحق ما ذكره وأنت ترى بلا سند ومجاهد ما سمع من عمر ولم يشهد هذه القصة ولا الكتاب المكاتبة بين عمر وبين أبي موسى الله أعلم عن من رواه مجاهد لذلك قالوا ورويا قالوا عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال خطرت على قلبي خطرت على قلبي عبد الله بن عمر هذه الآية لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابن عمر فذكرت ما أعطاني الله عز وجل فما كان شيء أعجب إلي من فلانة هي حرة لوجه الله تعالى قال لولا أنني لا أعود في شيء جعلت الله لنكحتها هذا المسارعة الخيرات ومن الاستجابة أيضا لن تنالوا البر هذه من أدلة الاستجابة لله سبحانه وتعالى وهكذا أيضا من المسارعة هذه الأثار التي تذكر سواء كان أثر أبي طلحة أو, طلحة أو كذلك ما تقدم معكم عن أبي الدحداح أو هذه الأثار التي بعضها ثبت بعضها لم يثبت كلها تدن عن المسارع والاستجابة انتثالا لقوله لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون سارعوا في هذا الأمر فأنفقوا أنفس أموالهم كل ذلك لتحقق هذه الغاية فيهم حتى تنفقوا ما تحبون لينالوا البر بذلك قال قوله تعالى وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أي يعلمه ويجازي به وتقدم معكم أن من في قوله وما تنفق من شيء للبيان وما تنفق من شيء للبيان فهي جار ومجرور مبين لقوله ما ما شرطية فيها إبهام وما تنفق فما ندري ما هو هذا الذي ننفقه قال من شيء ما تنفقه من شيء خيرا أو طيبا كان أو خبيثا فإن الله يعلمه الجازيق عليه جيدا أو رديئا فإن الله يعلمه الجازيق عليه. وكل بحسبه كل بحسبه. وفيها الحث والترغيب على إنفاق الجيد والتحذير من إنفاق الرديء كما لا يخفى من الآية وما تنفقوا من شيء فإن الله عليم فهذه الآية من على الإنفاق وعلى الحث على إنفاق الجيد وأن الشخص لا يتحر في نفقته الرديء والخبيث كما في الآية التي سلف ذكرها ما هي الآية التي تقدمت وأشرني إلى أنه لا يصلح إنفاق الخبيث لا ما هذا آية صريحة لا يصلح الله سبحانه وتعالى عاتب الصحابة فيها عن إنفاق الخبيث نعم وما خرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي لا تقصد الخبيث من هذا الشيء تنفقوه إلا ولستم بآخذه إلا أن تقمضوا فيه فالشخص يتحرى طيب حتى يؤجر أكثر وكل بحسبه في الجيد كل بحسبه ربما يكون الجيد الذي يخرج الفقير بالنسبة للغني والثري يعتبر جيد يعتبر ليس بجيد فكل بحسب ما يصر الله سبحانه وتعالى له قال رحمه الله قوله تعالى تهينا من تفسير هذه العاية المتقدمة لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أي عليم بما تنفقوه من جيد ومن ردي ومن خبيث ومن طيب فيجازي الناس بحسبهم وكما يقول صديق حسن رحمه الله قال وفي الآية الترغيب على الإنفاق إنفاق الجيد قال وفيه من الترغيب من إنفاق الجيد والتحذير من إنفاق الردي ما لا يخفى صدق هذه الآية استدل بها على هذا أن الله سبحانه وتعالى حث العباد على إنفاق الجيد وترك الردي فإنه يعلم سبحانه لذلك علل الآية وجعل فإن الله به عليم يقوم مقام الجواب مقام الجزاء فإن الله به عليم أيما تنفقوا من شيء جازيكم عليه فإن الله به عليم انتبهوا إن الله به عليم فتحر جيد إياكم الخبيث تحر جيد فإن الله عليم بهذه النفقات ففيها الحث على إنفاق الجيد من المال والتحذير من إنفاق الرديم قال رحمه الله قوله تعالى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 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وهؤلاء اعتدوا بنو إسرائيل ما تغطف عند هذا الذي حرمه إسرائيل على نفسه عليه الصلاة والسلام بل زادوا في محرمات لم تحرم عليهم لم تحرم عليهم كما قال الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير تسببوا في محرمات كثيرة تسببوا في محرمات كثيرة فلذلك حرم الله عليهم طيبات أيضا أخرى فهذا الشيء إسرائيل نذره أنه لا يأكله وأنه حرم على نفسه والله سبحانه وتعالى أخبر بهذا الخبر عن نبيه إسرائيل وإلا بني إسرائيل طيبات حلال لهم لكنهم تسببوا في أشياء وحرمت عليهم بسبب جرائمهم وبسبب أيضا كذلك ما تقدمت من الآثام فبظلم حرمت عليهم أشياء كثيرة هذا الذي حرمه إسرائيل وأيضا هناك أشياء أخرى حرمت عليهم بسبب معاصيهم وذنوبهم فالحاصل هذه الآية يعقوب عليه الصلاة والسلام كان مريضا فيما يذكره أهل التفسير فحرم على نفسه هذا الطعام من شفاه الله سبحانه وتعالى هو أحب الأطعم إليه أحب الأطعمة إليه وهو لحم الأبل وهكذا أيضا مشروب الآخر اللبن حرمه على نفسه إن شفى الله من عرق النساء س هذا الأكل أكل الطعام هذا وهذا الشيء سشر أيضا كذلك في ذرية بعده حرم عليها هذا الشيء من بعده من أولاده حرم عليه هذا المطعوم الذي حرمه أبوه أو أبوهم على على نفسه وأمّهؤلاء معتدون بني إسرائيل كثير منهم معتد وأما هذا نذر نذره على نفسه أنه ليأكل هذا الشيء قال سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزعم أنك على ملة إبراهيم هذا الله عنه هذه الأسباب التي ذكرت الله أعلم بها تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان إبراهيم لا يكن لحم الإبن وألبانها وكان إبراهيم لا يكون لحوما الإبل وألبانها وأنت تأكلها فالمشروب يقال أنه أيضا مطعوم وإنه ويشرب ألبانها وأنت تأكلها فلست على ملته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حلالا إبراهيم عليه السلام فقال كل ما نحرمه اليوم كان ذلك حراما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا هذا من قبل أنفسهم أبدا فأنزل الله تعالى هذه الآية كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لا كما يزعم هؤلاء أن كل هذه الأطعمة حرام علينا ما في كان شيء يعني حرام عليهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا هذا وهم كذابون فيما يدعون حرموا أشياء من قبل أنفسهم وزعموا أنها كانت في دينهم حراما وفي التوراة كانت حراما فقالوا كل ما نحرمه اليوم كان ذلك حراما على نوح إبراهيم حتى انتهى إلينا فأنزل الله تعالى هذه الآية كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل يريد سوى الميتة والدم كان حلا لبني إسرائيل يريد سوى الميتة والدم هذا ما هي داخلة في هذا الكلية ليس الداخلة في هذه الكلية كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل. لا هناك أشياء محرمة هذه الكلية على ما هي عليه لكن هناك أشياء محرم عليهم ما هي حلال تدخل تحت هذه الكلية كل الطعام وهي الميت والدم هذه ما هي داخلة قال يريد سوى الميتة والدم فإنه لم يكن حلالا قط لم يكن حلالا قط فإذا المقصود بها كل الطعام الذي أحله الله سبحانه وتعالى فغير الحلال ما هو داخل فإنه لم يكن حلالا قط إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهو يعقوب إسرائيل المقصود به هنا يعقوب وهو يعقوب عليه السلام من قبل أن تنزل التوراة هذا التحريم من قبل أن تنزل التوراة حرم يعقوب على نفسه هذا الشيء من قبل أن تنزل التوراة يعني ليس الأمر على ما قالوا من حرمة الحوم الإبل وألبانه على إبراهيم بل كان الكل حلالا له ولبني إسرائيل وإنما حرم إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة يعني ليست في التوراة حرمتها إذن هم كذب أيضا فليس في التوراة حرمت هذا المطعوم الذي هو اللبن وكذلك أيضا لحم الإبل وإنما هذا كان قبل نزول التوراة حرم إسرائيل على نفسه هذا الشيء أما أنتم من حرم عليكم هذا الأمر الألبان وكذلك أيضا هذه المطعومات من حرمها عليكم فإذا هم كذب في هذا أن هذا كان محرم على إبراهيم واستمر تحريم علينا إلى أن نزلت التوراة إلى أن نزلت التوراة هذا مو صحيح. وانما هذا كان من يعقوب قبل نزول التوراة ثم نزلت التوراة ما فيها شيء من هذا قال يعني ليس الأمر على ما قالوا من حرمة رحم الإبل والباني على إبراهيم بل كان الكل حلالا له ولبني إسرائيل إنما حرمها إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة يعني ليست بالتوراة حرفتها هذا ما موجود هو موجود عندكم وإنما أنتم يعني حرمتوا على أنفسكم واختلفوا بالطعام الذي حرمه يعقوب على نفسه وفي سببه قال أبو العالي وعطاء ومقاتلوا الكلب كان ذلك الطعام لحمان الإبن وألبانها هذا هو المشهور يا أخوان في كتب التفسير كان ذلك الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه هذا لحم الإبن واللبن والله أعلم ما هو الطعام الذي حرمه، فهذا المشهور في كتب التفسير الذي يذكرونه أن المحرم على إسرائيل الذي حرم هذا الشيء نحمان ابن والألبان أيضاً. قال نحمان الإبني والألبانها كان ذلك الطعام لحمان الإبني والألبانها. صيغون والألبانها معطوف على نحمان. والبانها رؤيا ان يعقوب مرض مرضاً شديداً رؤيا كلها بصيغة تمرض كلها من جهة بني اسرائيل رؤيا ان يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سقمه فنذر لان عافاه الله من سقمه لا يحرمننا احب الطعام والشراب اليه والشراب اليه وكان أحب إليه الشراب اليه الشراب إليه, الشراب اليه البانها فحرمهما الله أعلم كما ترى ما فيه سند قال أبو العالي وعطا مقاتل والكلبي وهذه كلهم عضلات ولم تتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أولئنا أحد من الصحابة الآن إلى هنا ما ذكره أبو العالي ومن سمعته فهذه كلهم عضلات الله أعلم فلعلها من جهة بن إسرائيل وقال ابن عباس مجاهد وقتاله السد والضحاة هي العروق هذا القول الثاني أن هذا الذي حرمه إسرائيل على نفسه العروق والله أعلم وكان السبب في ذلك أن اشتكى عرق النساء عرق النساء هو متعب جدا ما يستطيع الشخص يمشي معه ما يستطيع كنت أعرف شخصا من إخواننا طيبين ما يستطيع يمشي مسكين رأيت في الحرم يمشي قليل قليل هو شاب صغير ما لقى العرق النساء ما يصلي ويمشي به. السلام. وكان السبب في ذلك أنه اشتكى عرقا أنه اشتكى عرق النساء. وكان أصل وجعه فيما روي أو فيما رواه جويبر ومقاتل عن الضحاك أن يعقوب كان نذرا إن وهبه الله اثنين عشر ولدا وأتى بيت المقدس صحيحا أن يذبح آخرهم فتلقاه ملك من الملائكة هذا نذر. في غير القصة الأولى يعقب مريضا مرضا شديدا في الأولى أطلق المرض وهنا قيد المرض بعرق النساء قيد بعرق النساء وما روي عن جويبر هؤلاء أنهم ذكروا النذر إن وهبه الله إثنين عشرة وفي الأول السبب المرض سواء كان عرق النساء أو المرض الذي أبهم الله أعلم ما هو وحرم على نفسه فيما تقدم حرم على نفسه الطعام المحبوب إليه وهو اللحم واللبن وفيما روى عن ابن عباس حرم على نفس العروق هذا يحفظ فيما ذكره التفسير قال فيما وكان أصره فيما, جويبه فيما روى جويبر مقاتل عن الضحاك أن يعقوب كان نذر إن وهبه الله إثنين عشر ولدا وأتى بيت المقدس صحيحا أن يذبح آخرهم فأتلقاه ملك من الملائكة فقال يا يعقوب إنك رجل قوي فهل لك في الصراع؟ صارع معك هذا يا أخي منكر هذا كيف تصارع الملك مع مع يعقوب تصارعه هذا ما وصعي هذا الخبر وضمنه الله من جهة بن إسرائيل ومن المنكرات أيضا ومن المنكرات الملك يتصارع مع يعقوب يقول لله أنت صارع فتلقاه ملك من الملائكة فقال يا يعقوب إنك رجل قوي فألك في الصراع فعالجه فلم يتعالجه تصارعه مع بعض فعالجه يتصارعه مع بعض فعالجه فلم يصرع واحد منهما صاحبه فغمزه الملك الملك غمزه في مكان من العروق هذه فأصيب بهذا الشيء فغمزه الملك غمزة فعرض له عرق النساء من ذلك أي من تلك الغمزة ثم قال له أما إني لو شئت أن أصرعك لفعلت شكل ملك الملك الله قوة شديدة لكن هذا منكر جبريل يقلب قرى يجعل العالي سافر والسافر العالي لا شك أن الملك قوي لكن هذا ما هو صحيح هذا منكر ولكن غمزتك هذه الغمزة لأنك كنت نذرت إن أتيت بيت المغض الصحيح انذبحت آخرة ولدك وجعل الله لك بهذه الغمزة من ذلك مخرجا فلما, قد... فلما قدمها عندك أي قدم فلما قدمها يعقوب أراد ذبح ولده ونسي قول الملك ونسي قول الملك ونسي قول الملك فأتاه الملك وقال إنما غمسك المخرج وقد وفي ندرك فنسب إلى لك إلى ولده إلى تذبح هذا الولد فقد جعلت لك مخرجا بهذه الغمزة فإنك لم تصل صحيحا وأتيت بيت المقدس صحيحا ليدبح آخرهم فأنا غمسك حتى لا تصل صحيحا إلى بيت المقدس فتقوم بذبح الولد تقوم بذبح هذا الولد فجعلت لك مخرجا من ذلك النذر والله أعلم كما سمعت أن هذا من إسرائيليات طيب، فما هو الطعام كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ما هو الذي حرمه إسرائيل على نفسه عبد الله قيل لحم الإبل والألبان أحسنت وقيل أسماعيل ترفع يده تخوفني فات العروق نعم أحسنت العروق طيب وما هو سبب التحريم ما هو سبب التحريم أنه مريض مرضا وشاهد في بعض الروايات مريض بعرق النساء أحسن ده، فقال أو فندر أنه نعافه الله يحرم على نفسه أطيب الطعام عنده وأفضل الطعام وأحمر الطعام، فحرم هذا إلى هنا. سبحان الله الحمد لله إلى الله